يَعذونَ بِجَالِم مِنْ الجِّ فَزَادُ رَهَقَ وَأََّمْ ظَنُّ كَمَا ظَنتُمْ أَلَّ يَ بَعثَ اللهَّ وَحَدَ وَأََّا لَمَسْنَ السَّم أَفَوجَدنَا أَجَدن مُ لِأَحَسَ شَديدَ وَشوبَ وَأََّ ومنها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصد وان لا ندري اشر اريد بمن في الأرض اشر اريد بمن في الارض ام اراد بمرب مرشدا وان من الصالحون ومن دون ذلك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 وَأََّا مِن المُسلِْمونَ وَمِ الْ القاسِطُون فمَنْ أَسْلَمَ فَأُولائِكَ تَحََّ رَشَدَا وَأََّ الْ القاسِطونَ فَكانوا لِجَهََّ مَحَطَبَ وَأََّ وستَقاموا على الطليقَة لَسْقَنوم. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو كادو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 قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عليم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من يرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْنِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْنِ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا